ounam bir sayhatin ciha yatırız ounaumm bir sayhatiin cihaiya Tuna kum Tunadik kum bir sayhatin تُناديكم في الدين من وما فيه تناديكم بصيحات الجهاديا فما في الدين من شك وما فيه حياديا في إله الكون أرساه له قط العبودية عبودية الكون أرساه له قد الطل من, النور من الذكر وما كانت بدائه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 فاع هنا سحب هنا نار هنا مدفع هنا سحب رماديه فهب في دائي في